لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامة بلا قادرين على أن نسوي بنانا بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة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 أن يترك سدى ألم يكن طفة من مني يمى ثم كان علقة فخلق فسوا فجعل منه الزوجين الذكر والأنفى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى